هاه <تصفيق> حورية الارض افغل وتفاخري فلقد وعيت بقلبك خير الكلام خلق الطهارة عفة وترفع لله دارك يا ابنة الإسلام لله دارك يا ابنة الإسلام حورية الأرض افخري وتفاخري فلقد وعيت بقلبك خير الكلام خلق عفة وترفع لله درك يا بنت الإسلام لله يا بنت الإسلام الاسم حشمة والحياء اسامها نعم المسمى من فهيد كرا سيرة ليال والكتاب أنيسها سفيقها بالله بالانعام كم همت وهنت وكف عزم ذوى لكن عزمك ثابت مقدام فوري الارض تخلي وتفاخري, وتفاخري لقد وعيت بقلبك خير الكلام عفة وترفع لله يا ابنتها الإسلام لله دارك يا ابنتها الإسلام آلوف هيد حق أن تفتخر بمن ارتقى بالآي حققت المرام ختمت كتاب الله حازت فضله وسمت مباركة بأفضال عظام نور يضيء طريقها وشفاعته سوع ورض الإله وليل خير مقام بارك حياتها يا إله وجازها خير الجزاء ببالغ الإكرام ذلك حياتها يا إلهي وجازها خير الجزاء ببالغ الإكرام